بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون قال قرفتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبكونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآك وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لولي عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بهم ولنجذينهم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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندك لنهم في الصالحين ومن الناس من يكون آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل قتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليكونن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين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 هم لكافعون، أثقالهم وأثقال مع أثقالهم، ولا يوم القيامة عما كانوا يفتعون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فأي انا هو اصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم اذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون إفكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتقوا عند الله الرزق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 ولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فيوظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآفرة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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه هؤلاء كي من يئسوا من رحمتي وأولئك رَجُمَ مَغَابٌ أليم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ أَوْ حَرِّقُوهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذلك لَآيَاتٍ لقوم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 ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له نوط وقال إني محاجر إلى ربي إِنَّهُ هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَّتِهِ النُّبُوَّةَ والكتاب واتيناه أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الاخره لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ انكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين الا لتأتون الرجال السبيل وتأتون في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 رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهلها به القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها نوطى قالوا نحن آلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم وضاط بهم برعا وقالوا لا تفف ولا تحزن إنا مندوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منذلون هذه القرية رجذا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أطاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا القوم عبد الله أرجو اليوم الآفر ولا تعتوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين وعادوا وتمود وقد تبين لكم من مساكنهم وديهن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبشرين وطارون فرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فَقُل لَّنْ أَقْنُبَ بِذَنبِ فَمِنْهُم من أرسلنا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتِ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أغرقنا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 وَإِنَّ أوهن البنوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الْأَمْثَالُ نضربها للناس وما يعفلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين قتل ما أوحي إليك من الكتاب وأكم الصلاة إن الصلاة تنهى عليه فحشا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجاجلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا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 الكافرون. وما كنت تتنو من قبله من كتاب ولا تقطه بيمينك إذا الأرثاب المبطيون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم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 يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون كُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخافرون ويستعدلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتكا وهم لا يشعرون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 واسعة فإياي فعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من ذات فأحملوا رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليكونن الله فأنا يؤفكون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 الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ونعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دار الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون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 ترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم متوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين